Bismillahirrahmanirrahim Allahümme inni yas'aluke bi'esma'ike ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Alim, ya Halim ya Azim ya Hakim ya Kadim ya Mukim ya Kerim Subhanaka -ke, la ilaha illaha ente laman ulaman Qallisna minal nar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 يا من ينشئ السحاب الثقال سبحانك لا اله الا انت الا من علمنا من النار لك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا غفران يا برهان يا سلطان يا سبحان يا مستعان يا ذل من والبيان يا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 يا من انشقت الجبال من خشيته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذني يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار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 يا باعث السرايا يا مطلق الأسرار سبحانك لا إنا إلا أنت لمن ولمن خلصنا من النار يا ذا الحمد والثناء يا ذا المجده السنة يا ذا الفخر والبهاء يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العف والرضا، يا ذا المنّ والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العزة والبقاء، يا ذا الجود والنعمة، يا ذا الفضل والآل。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 سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان نخلصنا من النار يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوق يا كاشف كل مكروب يا فارج كل مغموم يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مخدول يا ساتر كل معيوب يا ملجأ كل مظلوم سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا عدتي عند شدتي يا رجائي عند مصيبتي يا مونسي عند وحشتي يا صاحبي عند غربتي يا وليي عند نعمتي يا كاشفي عند كربتي يا غياثي عند افتقاري، يا ملجئي عند اغطراري يا معيني عند فزعي يا دليلي عند حيرتي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 يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا حبيب القلوب يا أنيس القلوب سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلسنا من النار وأسألك من أسمائك يا جليل يا جميل يا بكيل يا كفيل يا دليل يا مقيل يا خبير يا لطيف يا عزيز يا ملك سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان خلصنا من النار يا دليل المتحيرين يا ضياث المستويثين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 Subhanaka illa إِلَىٰ اِلَّا اَنْتَ لَمَانُ الْأَمَانُ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 سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمان ولمن خلصنا من النار، وأسألك باسمعيك يا مؤمن يا مهيمن يا مكين يا ملقن يا مبين يا مهين يا مزين يا معظم يا معين يا ملمن، سبحانك لا إله إلا أنت لمن لمان ولمن خلصنا من النار.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 يا من هو في لطفه قدير سبحانك لا إله إلا أنت لمن الأمان خلصنا من النار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 يا من سبكت رحمته على غضبي يا من أحاط بكل شيء علمه سبحانك لا إلّا أنت لمن ولمن خلصنا من النار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق المعد يا رازق الطفل يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب سبحانك لا إله إلا أنت لمعن الأمان خلصنا من الن فاسألوا كم يسمعك يا علي يا بفي يا بلي يا غني يا ملي يا زكي يا رضي يا بدي يا خفي يا قمي سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن لا خلصنا من النار يا من أظهر الجميل يا من ستر على القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة يا من لا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع الموفر يا باسط يديني بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا من كل شكاوى سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن ولمن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 يا ذا المنة السابقة سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان قلسنا من النار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 سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا عالم الخفيات يا راحم العبرات يا ساتر العبرات يا كاشف البليات يا محي الأموات يا ضعف الحسنات يا منزل البركات يا شديد النقمات سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان خلسنا من النار وأسألك بأسمعك يا مصور يا مقدر يا مطهر يا منبر يا مقدم يا مؤخر يا ميسر يا منذر يا مبشر يا مدبر سبحانك يا لا علا إلا أنت نمع من النار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 سبحانك يا لا إلا إلا أنت لما نلمان خلسنا من النار يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخرة من لا زخرة له يا غياث من لا له يا حرز من لا حرز له يا فخر من لا فخر له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 وأسألك بأسمعك يا قيم يا دايم يا راحم يا حاكم يا عالم يا عاصم يا كاسم يا سالم يا كابر يا باسط سبحانك يا أهلا إلا إلا أنت لمعن الأمان خلصنا من النار يا عاصم من استعصم يا راحم من استن يا ناصر من استن صرا يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشده يا معين من استعان يا مورث من استغاث يا صريق من استسرق يا غافر من استغفر سبحانك يا لا اله الا, إلا انت اللهم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 أجرنا من النار يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا رقبا لا ينام يا قائما لا يفوت يا حي لا يموت يا ملكا لا يزون يا باقيا لا يفنى يا عالما لا يجهل يا صمذا لا يطعام يا قبيا لا يضعف سبحانك لا إله إلا أنت لما لما من النار وأسألك بعسمك يا واحد يا واجد يا شاهد يا يا يا يا وارث يا ضار يا نافع يا هادي سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لما من النار.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 يا ألطف من كل لطيف سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا من هو في عهده وفي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 Subhaneke la ilahe illa ente lamanu laman Ecirna minen nâr يا من وكل شيء قاضع له يا من وكل شيء كاين له يا من وكل شيء موجود له يا من وكل شيء منيب له يا من وكل شيء خائف منه يا من وكل شيء مسبح له يا من وكل شيء قائم به يا من وكل شيء خاشع له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 يا راضي يا قاضي يا باقي يا هادي سبحانك يا لا اله الا انت لمعصلمان أجرنا من النار يا من لا مفر الا اليه يا من لا مفزع الا اليه يا من لا ملجى الا اليه يا من لا يتمكل الا وصف يا من لا مقصد الا اليه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 يا من هو ينقذ الغرقا يا من هو ينجي الهلكا يا من هو يشفي المرضا يا من هو أمات وأحيا يا من هو أضحك وأبكا يا من هو أضل وأهدى سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان وأجرنا من النار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 يا من هو في النار عذابه سبحانك يا لا إله إلا أنت لما رلمان أجرنا من النار يا من هو إليه يهرب الخائفون يا من هو إليه يفزع المذنبون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 سبحانك لا إله لا أنت ولا نلمان أجرنا من النار يا أكرب من كل قريب يا أحب من كل حبيب يا أعظم من كل عظيم يا أعز من كل عزيز يا أكوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف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 Ya galiben gayr-ı ya sani'an gayr-ı Ya khalikan gayr-ı ya maliken gayr-ı memluk Ya kahiran gayr-ı ya rafi'an gayr-ı Ya hafizan gayr-ı mahfuz, ya nasıran gayr-ı mansur Ya şahiden gayr-ı ya kariben gayr-ı سبحانك يا لا إله إلا أنت لمن الأمان أجرنا من النار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 سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان أجرنا من النار يا من عطاه شريف يا من فعله لطيف يا من لطفه مكيم يا من إحسانه كذيم يا من قوله حق يا من وعده صدق يا من عفه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلم يا من أنسه لذيذ سبعنك يا لا إله إلا أنت لما أنر أمان من النار وأسألك بأسمائك يا منويل يا مفصل يا مبدل يا مسهل يا مذلل يا منزل يا محلل يا مجمل يا مكمل يا مفصل سبعنك لا إله إلا أنت لمان لمان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 <سيح> سبحانك علائلا إلَّا أجرنا من يا نعمة الحبيب يا نعمة الطبيب يا نعمة الحسيب يا نعم القريب يا نعم الرقيب يا نعمة المجيب يا نعمة الإنيس يا نعمة الوكيل يا نعمة يا نعم النصير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 يا منفسا عن المغمومين يا مفرجا عن المحزونين يا إله الأولين والآخرين سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان نجرنا من النار يا رب الجنة والنار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 يا من لا تناول وامكنها يا من العظمة والكبر يا أرداه يا من الهيبة والسلطان بهاءه يا من تعزز بنعز بكاه سبناك علىنا إلا أنت لمن ولما أجرنا من النار يا من له المثل الأعلى يا من له الصفات العلى يا من له الآخرة والأولى يا من له الجنة المأوى يا من له النار واللضى يا من له الآيات الكبرى يا من له الاسماء الحسنى يا من له الحكم والقضاء يا من له السماوات العنى يا من له العرش والثرى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 سبحانك يا لا اله الا انت لا مانع ولا مانع اجرنا من النار يا كافي من استكفى يا هادي من استهدا يا كلي من استكلى يا داعي من استدعى يا شافي من استشفى يا قاضي من استكنظا يا مغني من استغناه يا موفي من استغفاه يا مقوي من استقوى يا بني من استولاه سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان أجرنا من النار واسلمك يا اسماك يا اذن يا اوك يا ظاهر يا باط يا صالق يا رازق يا صادق يا سابق يا سايق يا فالق سبحانك يا لا اله الا انت الا من الامن من النار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 يا دائم البقى يا غافر الخطى يا سامع الدعاء يا باسع العطى يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا عظيم الثنا يا قديم السنة يا كثير الوفى يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت نجنا من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 يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من أطعمني وسكاني يا من قربني وأدناني يا من عصمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من وفقني وهداني يا من أعزني وأغناني يا من أماتني وأحياني يا من آنسني وآماني سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان نجنا من النار يا من يحق الحق بكلماته يا من لا معقب لحكمه يا من لا راد لكضايه يا من يحول بين المرء وكلبه يا من يقبل التوبة عن عباده يا من لا تنفع الشفاعة إلا بإذنه يا من السماوات نطقيات بيمينه يا من هو أعلم بمن ظل عن سبيله يا من يسبه الرعد بحمده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 يا من هو خير الشاكرين يا من هو أعلم بالمفسدين سبحانك يا لا إله إلا أنت لما رلمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا مبدي يا معيذ يا حفيظ يا محيط يا حميد يا مجيد يا مقيت يا مويث يا معيز يا مذيل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 يا من تبارك اسمه يا من تعالى جده يا من جل ثناؤه يا من لا إله غيره يا من تقدس تسماؤه يا من يدوم بقاؤه يا من العظمة بهاؤه يا من الكبرياء رذاؤه يا من لا يحصى آلاؤه يا من لا يعد نعماؤه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 نجنا من النار يا ذا العرش المجيد يا ذا القول السديد يا ذا الفضل الرشيد يا ذا البطس الشديد يا ذا الوعد الوعيد يا قريبا غير بعيد يا من هو الولي الحميد يا من هو على كل شيء شهيد يا من هو وليس ظلام العبيد يا من وأكرب إليه من حبل الوريد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 يا عِسْمَةَ الْقَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ يا مَنْ هُوَ بِعِبَادِهِ بَصِيرِ يا مَنْ هُوَ بِحَوَائِجِ الْعِبَادِ خَبِيرِ يَا مَنْ هُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرِ سُبْعَانَكِ يَا لَا إِلَى إِلَّا أَنتَ لَمَانُ لَمَانُ نَجْنَا مِنَ النَّارِ يَا ذَى الْجُودِ والنعم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 يا من يغفر لمن يشاء يا من يعذب من يشاء يا من يتوب على من يشاء يا من يصمر في الأرحام كيف يشاء يا من يزيد في الخلق ما يشاء يا من يختص برحمته من يشاء سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان نجنا من النار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 سُبْحَانَكِيَا لَا إِلَىٰ إِلَّا اِنْتَ لَمَعْنُ الْأَمَانِ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ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 يا من لا يحسن الإنسان نعوته يا من لا يرد عباد قضاءه يا من ظهر في كل شيء آياته سبحانك لا إله إلا أنت لمان لمان نجنا من النار يا حبيب الوكائين يا سند المتوكلين يا هادي المضلين يا بني المؤمنين يا أنيث الذاكرين يا أقدر الكادرين يا أبصر الناظرين يا أعلم العالمين يا مفزع الملهوفين يا أنصر الناصرين سبحانك لا إله إلا أنت لما نلمان نجنا من النار وأسألك بأسمائك يا مكرم يا معظم يا منعيم يا معطي يا مغني يا محي يا مبدي يا مرضي يا منجي يا محسين سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان نجنا من النار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 يا من لا يحيي الموتى إلا هو يا من لا يغني على التحقيق إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت المار لما نجنا من النار وأسألك بأسماعك يا كاشف يا فارج يا فاتح يا ناصر يا ضامن يا آمير يا ناهي يا رجا يا مرتجى يا عظيم الرجى سبحانك لا إله إلا أنت لمال الأمان خلصنا من النار يا معين الضعفة يا كنز الفقرى يا صاحب الغربى يا ناصر الأولياء يا قائر الأعدى يا رافع السماء يا كاشف البلاء يا أنيس الأولياء يا حبيب الأتقية يا إله الأغنياء Subhanak ya la ilahe illa ante laman laman, kılçnamın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 يا مكبرا كل شيء ومحولا يا محي كل شيء ومميتا سبحانك يا لا إله إلا أنت لمان لمان خلصنا من النار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 سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا من هو لمن دعاه مجيب يا من هو لمن أطاعه حبيب يا من هو لمن أحبه قريب يا من هو لمن أراده عليم يا من هو لمن رجاه كريم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو في حلمه حكيم يا من هو في حكمه عظيم يا من وفي عظمته الرحيم يا من وفي إحسانه قديم سبحانك يا أهل لا إله إلا أنت لما نلمان خلصنا من النار وأسألك بأسمائك يا مسبب يا مقرب يا معقب يا مقلب يا مقدر يا مرتب يا مرغب يا مذكير يا مكوين يا متكبير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 سبحانك يا لا إله إلا أنت لما لمان لمن خلصنا من النار يا من هو علمه سابق يا من هو بعده صادق يا من هو لطفه ظاهر يا من وأمره غالب يا من وكتابه محكم يا من وقضاهه كائن يا من وقرآنه مجيد يا من وملكه قديم يا من وفضله مقيم يا من وعرشه عظيم سبحانك يا أهلا إلا, إلا إلا أنت لمان لمن خلصنا من النار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 خلصنا من النار واسنكم يا سمايك يا ربنا يا الهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا قادرنا يا رازقنا يا دليلنا يا موئثنا سبحانك يا لا اله الا انت الا من لمن خلصنا من النار اللهم ربنا خلصنا واجرنا ونجنا من النار وعافنا بعف عنا وادخلنا الجنة دار كدسك مع الأبرار بعفك يا مجير بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بعدد حسنات محمد بسم الله حسم الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله تبكلت على الله فسيكفيك الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت لما نلمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور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 وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علك عليه هذه الأسماء رآفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودك الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجبارح وسائر لفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين